بسم الله الرسول والسلام على الرسول لا زالت قراءتنا موصولة وتنفيق الله حول شرح الوصول من علم الأصول هذه سيدة يا أخوان يعني الشمولية والتأصيل في العلم تجهد تنفقل من فرع الفرع تشأل معظمة العلم وتأصيل العلم في الاتقاد يوصل عندك شيء في الحديث يوصل عندك شيء في النحو يوصل عندك شيء في صدفقه يوصل عندك شيء في الحديث يوصل عندك شيء وهكذا يعني هذه الفائدة الإنسان يأخذ معيني هذه الشريعة العظيمة نعم الصلحة كم 400 نعم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 و ان أن القياس لأشترك تويطاً في الفروط الحق أصد فارغ الحق فرع عند أصد عند أنا عندنا شروط في الأرض شروط في الأرض وعندنا شروط في, العلة وعندنا شروط في الحكم أربع حاجات في القياس وبالتالي هي بشروط القياس منها ما يتناول فرق ومنها ما يتناول الأرض ومنها ما يتناول الشكم ومنها ما يتناول العله نعم والقرآن قالوا أن القياس خمس شروط وغياس أن يكون لطول مغذيئاً ثانيا يكون خط القطي أو ثالثا أن يكون علم رابعا تكون الحلاج مستمجة على وقت مناسب في النقطة رابعا أن تكون الحلاج ممجودة للحصائي ومجودنا في ومجود الأقصى نعم أقضاء السياس يستطيع السياس لأهيالي وقضيش أولا لا تدبت حلاج أو بجماعة أو تعمل قوعة في الهيالي الثالث بين القص والقص نعم هذا هو قياس الجلي قياس الجلي ظاهر وقياس خفي يحتاج الى استنباط والى دقه اذا ما خلق. اذا ما خالف الجلي الجلي شلون عندنا اصلنا فار لو عندنا حكم الجلي ما ثبتت علته بالنص او الإجماع او كان مقطوعا قطعنا فيه بنفس الفارق بين الاصل والفار ناس القياس الجلي ان علم منصوص عليها بالنص او بالاجماع او ظاهر جدا ما بين الفارق بين اصل والفارق فليس قياس جلي قياس جلي قياس جلي قياس خفي ما خالف ذلك تكون علته علم مستنبط لا هي نص ظاهر ولا هي اجماع ولا فيها فارق ظاهر بين الاصل والفارق يعني ما خالفت هذه الأمور مثال مثال إذا على يتوقف الأجاز في المنع من الاستجمال اليداني المالي على المنع من الاستجمال الحرارة فإذا إذا لأجل الأصري ذاتك للدناط حيث يتوقف مطلوبنا ويطار عام من السجين من الطرق عام السجن بحضرائي وعام السجن إذا كنت يأجلنا فأخذت فانا عليه، قال الشيخ نقيس عليه الدم المتجمد المسفوح قال واحد راح مثلا عند واحد بيحرق ف الدم المسفوح هذا اللي نزل نتيجه الذبشي فتجمد حتى صار كالحجار فاعد واستنجب هل صح هذه بالروته ام لا ننظر هل نقيس زيت على رياض ان مصر ابن بن مسعود ورد فيه بيان للعله التي رفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال فانها في اب قال المجلس رحمه الله وافى الراوي وقال انها سن فمعنى ذلك انه هذه العله المنصوص عليها فانها ركت النبي لم يستعمل الراوي انها ركت انها ركت, النهار ركت, نهار ركت, نهار ركت طيب والدم المسفوح كلها قال بخير من أخيه اللي هي محرمة على وطنية فعله يكون ما يستثم او دمنا مسفوحا فإنه هو رزق يبقى جيزة يديه ليه؟ في العلة الغاهرة أمجالية أنا أصف عليه النابي ما تركش راوطة شكل عشان يوم بقى هنالحق الدم بالراوطة ولا لا النابي قاعدة فإنه العلة دي ما في الفائل الدم واللقاء موجودة نعم آه. طيب ومثال ما شاء استعادته في ومثال ومثال ما في من الله وسلم ان يقضي ارصادي وهو رضادي فقياة نوع الحفل من اصطلال من على منع جفار ظلمه من اصطيات لتقوم بحيثة في أصل الإجماع ولا تشغيل الفتة والجلال والثبت أجمع الأم على أجمع العلماء على ذلك القاضي لا يقضوا غضان ليه لأن غضان لم يعود مركزا في القضاء الإنسان إذا غضد انخرم انسجامه وتفكيره فلم يعود تفكيره شئيبا ولا هذا الواحد في الغضب ممكن يقتله في الغضب يقضل في الغضب يمنع ويعطي على خلافه الصحيح حتى إذا هذا قال يا أنا هميك كذا وكذا فلماذا لماذا إذا هذا عبر رشده إليه وكذا لذلك وقت الغضب ووقته لا ينفجر تفكير الإنسان تفكيرا صحيحا شكرا للمسلمة تظبط حاجة في موضوع وهي أخرى لتإنهى تطلق الله أطيعهم مباشره ايه وعد فقر انت تبتعلمين وقت غرف غالبا يكون خطأ فممكن معتلوا غضب ايه ده يا عم يا عمي خلاص ايه ده بس ايه ده شوية هو يقول بس تتعلم عنها جوة تتعلم كده اسمع له انت بس سكينة ولا سينجا ولا تقع رسمي ليه ايه ده لا لا من ده لازمه ما خلصت ايه خلاص خلصت عني في السجن وقت عاجت من خلصت عني. لما قعدت في الست وشفت وشفت ان اما طوال من سجين واحد اضعاف اضعاف ما قدرت اخذتهم من الناس و انت بتاثر بالشب في الست يبقى ايه ولهذا الناس من الاوسع الراجل لما جاءوا يقوموا السحر قالي لا تغضب قعدت قال لا قعدت لا تغضب الراجل اذا غضب خلاص أصبح كالصبيان يتلاعبوا به لذلك لذا قضر سلطة عطك لا قضر أن يكون لله سبحانه وتعالى هذا طبعا الغضب الشريف أما الغضب اليسير هذا يعني الصد لا يعطى منه أحد يعني غالبا فممكن أنا أقضي مثلا وأفتي وأحكم وات الغضب الشريف وات الغضب اللي اليسير وات الغضب اليسير وإنه كان يحمر وجهه حياما يحمر وجهه وتنتفق أوداجه وكذا ونرى الغضب وما ومع ذلك لكن لكذا كان غضب شديد يؤثر فهذا لا يجوز إن القاضي يقضي بين اثنين وهو رضا يعني ما حتى الوقت قاضي وأمامك خصمان، فلتك تستفق من جزاز منا فأعرف رصمان قال لك إنت بتتلكت أصلا إنت أسئل ذا جدت فقال ليه ومسأل أشه يبدو أضغ طبعا مما يقول لي كذا وأنا قاضي خلاص عليه على الغضب يمكن انا الان اخطر حكما عند معالي فماذا أطمع؟ أدعو ادعو الحاجب اقول انهما انصرف الان حتى اهدى إن او يمكن اني شدت على الرجل او هذا جاهل اعراضي ما يفهم او هذا من من هذا مثلا ممكن يظن كذا او اهدئ الناس شيئا فشيئا أأجل بقى يومين ثلاثة أو بعد هذا حتى طيب إذا ينعي الغضبان كالجل حيث يرأي في فالصيحيني لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان طيب القاضي هذا قدامه قرون طبعا نرد بالإيه بالمئات إيه القاضي فيك فيك فيك على طول المهم اللي بخلوا له كان بقينا نبقى بذور ساعة اثنين إيه القاضي مزنوع عايزه الحمام حفران عنده مية بقى يفكته الحمام مودي ايه بقى ايه بقى ايه كده بسرعة ايه, ايه انت, انت لا والله ما عمي انت تاع ويقول لك لا عمي انت وانت مادت مش ليه لا عارف فتخلي محمد محمود وتخلي صعب سهل وتقضي بينهم عن غير صعب لونك لا وقف. ليه مفيش مهد انني اقضي وانا يعني حصران في البور مفيش مهد ولفيني ان تقضي وانت غضبان ويرحق بالغضب كل ما يشوقشه ايه كذا يكفي من العلة ورحق وهي علته التشويش والشغال القادم نعم طيب مثال ما كان مخطوعا ومثال ما كان مخطوعا فيه بنفس الغذب غير حصب الغذب فياك تزيد في الياسم بالصوم أو بالصيام على تقليل الاكل واقتصر الذي هي طعام الياسم للقطع مع مثاله ما كان مقطوع في فكره قياس تحريم اتناس من باللبس على تحريم اتناس بالاكل انت من انك تاخذ من ماله الا بالذي احسن لا كنت محتاجه ما كل شيء لا تاكل تأكل يقول لك انا مش هاقي أنا هلبس أنا هجيب اللبس مش هجيء مش هابس لك واحد فهذا ظهر القطع بنسل الفارق في بين الاصل والفارق الاصل وتحريم والفارق تحريم اللبس فهل في فرق بين اللبس وورق في التحريم المطلوب انك انت لا تستفيد من مالك اللي تين شيء بغير حق، وبالتالي إذا حرم عليك الآت، حرم عليك اللف، حرم عليك التنزه حرم حرم عليك كذا أي شيء اللي الصدقة، الإهداة من مالك نعم والخفي ثانية والخطيوث ما سبب تعلقه وسنداته، ورب يرضي عقيدة الناس في البلد في حاله عقيدة الله. وقوله ما زمن اعداده بالنضغط ايه احتاجه اعداده بالنضغط او بالنضغط يعني ما خالف الصادق ثلاث حاجات نحن نوم النص الاجماع الفرق دول مش موجودين ده في الخاصية المثاله على في الدولين لدينا الى الان شركة فإن التحميل الثاني لديك بالنضغط ولا وَلَبِيُقْبَعَ إِنْ جِلَاتِ الْفَلَثِ بَيْنَ بين بَيْنَ الْفَلَثِ وَالْضَعَ إِذْ مِنَ الْجَالِ الْمُفَرَغَ نعم آه. النبي في حديث عباد بن الصمد عند مسلم منع في سكسة أصمات أن تباع مع إلا في الجنس بجنس إلا بشرطين التماثر المجلس وإذا اختلف بأجناس فوكانت العلة وحدة فالتقابط فال... نفس المجلس ولم يضع التماثل وإذا اختلف العلة مع الجنسي ذهبت ذهب شرطان فيجوز عدم التماثل ويجوز أن يكون في المجلس طيب المجلس ما الوقت يقول العلة مهمة؟ لو جنسين مختلفين يتبع العلة وحدة بنقول مشترط شرط إن في نفس المستوى. إيه بالعيلة هل عندنا طمر وعندنا نيلش وعندنا بر وعندنا شعير؟ إيه إلا فيهم عشان أمنه. هون اختارت العلماء لأنهم نصر إلا ولا لأننا إجمالاً إلا ولا لأننا يعني صار الطول. لهذا مثلاً كم مثلاً العمرة رحنا صار؟ إن العله عنده الكيل فاي الكيل اذن لا يجوز اذا كان من جنس واحد التفاؤل والنفاق او الجنسان مختلفين والعله واحده وموجود الكيل يبقى لا باس به الزياده على فطالما نذهب نمشي منشمس، وعلى فطله كير كير إذا أي حدث كان أي حادثة كير بأرز أي حدث كان يبقى لابد من التقاء في نشل منشمس لأن علا يلكين وين سلف عند الشمس أيها قال علا إذا أي حاجة تطعم يبقى لا يجلس إنها أقرع نفس المجلس فمثلا ارز بحلوة لازم يكون في نفس المجلس مطعوب مطعوب لازم يكون في نفس المجلس ارز مثلا بلح لازم يكون في نفس المجلس لازم تناحروا إلى الطهر وبعض العلماء قال لا الواحد الكيل والوزن يبقى المكيالات والموازين وبالتالي حديث بحديث ما ينفعش اسمنت اسمنت مع الطفول يعني ما ينفعش طب ده مشطوع بيقول لك اسمنت نزعتهم ايه اللي مشطوع امال ايه الالواح والكايد فاهم الوزن حديد يوزن اه هنا ما بننساش الحديد اما اربع منه في كترتين مع الطارق مثلا او مع زياد ما ينفعش وفي من يقوم لا العله الطعم مع الكامل يعني لو نبص على البر والشعير والطمر المشي ونقول في سندر زيت بيرزتيل ان النوع والمطعومات وعليه فكل مطعومة مكال او نوزن فنوتش بيه هذه المعلة التلفية وعليه مثلا أرز بقمش فنو يمنعني مثلا مثلا أرز ب مثلا حلوة فإنه يجوز بإنه لا يفتاك لا يفتاك حلوه لا تكاك فقال الكيل مع الضمار اللي دي رضاكش في الإسلام الكيل مع الطعم شوفوا احنا الان بالقول محتمل تكون واسد مش كيل محتمل تكون كيل واسد محتمل تكون ايه محتمل محتمل محتمل ومحتمل وعلى اللي نقول العله هنا عله مستنبطة لا نص عليها ولا اجماع ولفيه يعني نفي الفرق الظاهر جدا في هذه المسألة زي نفي الفرق بين اللجل والأكل من من مال اليكين ولكن هل معنى ذلك إذن أنا بقى أم حب أجري مثلا معاملة وهقول بي تبقى رباوية أخطأ أي قوم لا أنت طالب علم تدرس وحسب ما ترجع عندك تدين تتذيئ لله به عملا وتوتيا مش هينفع ايه لا يا عم مش لحد في بعض العند ده يا عم مش في بعض ده لا ينفعش ما ينفعش نعم واحد انا مثلا دلوقتي أبدل مع الزياد. ليه ما ترجعش علم العله هي جواز الطعم الميه واقفل الطعم ده مش مجرد مجرد من اصناف دي دي طعام الحديد بالحديد ما فيش ما فيش نعم فقياس الأشنا على الضر في تحريم الربا بجامع الاه الكايل فايق الأشنا ذي ما ليس مضطوعة ليس جميع الا ايه مستنبطة الا مستنبطة نعم قياس شهر ولا شهر ومن قياسنا نمرة قياس شهر هو اثر الرساله او نوع من القياس او من هو التخيير الذي يثمر هو طبيعي هو الذي ينكر الظاهره هو الذي من الشك لا فك حكم وقد لهم حقا مع حسن ويقول ونزلنا عائلتنا بهذا في كل شيء فلذلك يقولون فلا حاجه الامتياز ولكن عملك يقولون بما يحتاج رئيسي جدا لكنهم احيانا يترابطون ويثبتون الاحكام بالقياس في بعض المسائل قياس <تصفيق> الشباب ومن القياس ما يسمى بقياس الشباب هو هو مقدمه طه حسين وفي جل من منهما رؤى او كان خير مما سلف به ده اسمه قياس الشبه عشان نلاقي القياس نحن النشق فرع باصل لعله ده بقى في اصلين مش اصل واحد عند فرع وعند اصلين والافعال مختلفان في الحكم والمساله اللي عندي للفرع متردده من بين الاصلين مش طار. يا ترى هي الى هذا اقرب ولا الى هذا الاكثر اقرب ولا الى هذا الاكثر طحيره هي الانصارين يمكن ان نزاول اقلام درس قياس الشبه يعني اشتبه بالغ الشابه في ان نلحق هذه بما يكون باكثر شبها بما يكون اكثر شبها اذا قياس الشبه في عندي اصلان تردد الفرق بينهما فالشق هذا الفرق باقرب الاصلين اليه ده طبعا عمل دقيق للفقهاء ونظر يعني دقيق مثال ذلك في ذلك العسل يمسك التمييز عن تمر او يمسك ويقدر التمييز ما يملكه العبد هو بتاعه يتصرف يتصرف الأحرار يبيع شتري يعمل يسوي يصدق كذا كذا ولو بع ولو بعناق الواحد الثاني يمشي بالمال معه ملك زي حر ولا لكون العبد يباع واشترا هو متصور يباع واشترا يكون كالبهيل يعني كالبهيمة فيه مش كالبهيمة يعني ولو مكلف يعني كالبهيمة من جهة الكونيه متاعنا يباعه واشتر فهلو يلحق بالأمثعة فيباعه واشتر ولا يلحق بالحر باعتبار كونيه مكلفا وباعتبار يعني كونيه إنسان لو التكليف برضو حلال حرام كذا مخاطب بالشريعة فأي الأصلين يا سرى يكونوا أقرب إليهما هل منشطوا بالحر المكلف وعليه يبقى وحرص مال فيملك ويمتلك المال ولا نقف بيك على عنام متاع وبالتالي يبقى لا يملك شيئا أي الأصلي من الحكمان ده معنى في أخذ الشاب إذا نظرنا إذا وضرنا إلى أساس الأصلي أشهد والجريمة أجدنا أن الحب والمعنون بينهما فحيق لنا وأنام عاصم ولاء وعاقب ويسجد ويظل طلبه يسجد فحيق لنا ولاء ورونه ورونه ورونه ورونه ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث ويورث نعم حيث التصرف المال هو المال هو أقرب لاي أقرب للمتاع حيث الايه المال يدل على ذلك القول سمعا باع عهدا له مال فهو لمن فماله لبائعه إلا أن يشترط المفتلع المشترك هذا نص صريحا أنه عن النفس يبا هو هنا رجحنا أن يكون الشرع في هذا الأصل نعم وهذا خصم من الثاني هذا خصم سياسي معيكم إزاي تبينيه مع المصر عيدة المناسبة في أفضل الأحدان مع أزمه فيه سياسي عمو في على على وقوله إذا نظرنا إلى ذلك الأسماعين وقوله إذا نظرنا إلى ذلك الحمد الجرس المريمة ولم نأت العمد وتعطل فيهم فمن حيث إنه إنسان عادل يتأمون وعادل ويأتفل ويطبق يشهر المه ومن حيث إنه يغرع يوهل يوقف في قيمة ويقومن في فيكون بالنزاع وعليه جه والخراب ينهض واعطوه والهم ينهض واعطوه ويكون ينهض واعطوه والخراب ينهض ربنا يغفر لك والعقل راض ومثني والخراب ينهض والخراب دومن بريد يعاقب ربنا مصيبا يضرب بالدين يعاقب فقدم قتلت عبدان شجاعا عادا وكانت لو قتلت مثلا لو انت قتلت مثلا حرا متعمدا واخدوا إدية فالدية معروفة طيب مئة من الإد لا تبقى تقتل عبدان العبدان ما يقولش فيه ديه الحر المنصوص عليه واخد بالك فالعبد له قيم قيمته ايه هذا العبد مميز أرض. الشجاعة والإختار والحروب وكذا مميز وكان الناس سيشتغونه بمليون فهي بلعقول لك خلص بسع مليون نعم فهذا قيمة وأجلتهم شيئا هذا لا يجب سبيه إلا لأنه على من, من عائلة كبيرة من على صغيرة كذا كذا موظف كبير موظف صغير دي واحده لكن مع عبق أصطو متاع فمتاع بقى حازق قيمته زي ما تحط حاجة بضاع في السوق في بعض من الوين في الضعب وبعض متألف وبضعب خمسين وهذا الضعبة قمتك قمتك حسب هذا ممكن يكون اعلى من قيمة مالية نعم هو هنا الحاق في التصرف في الديه اقرب فلو قرار الإنسان أن يؤجر أعتهم ما أعتهم ذلك لأكد للقرار أن يؤجر أعتهم مثل مهلاك وقال له وقد وضعنا أعتهم مهلاك قياس العكس ومن قياس ما العكس وهو أولى قياس العكس العكس هو القسم ومنهم سمي العكس للتصوير وقسائم الناس يسمون صور القبور قواتيا عكسا فقياس العكس ان يبذل لقاء يقين القصر ولهذا يقارن ومن القياس ان يسمى بقياس وهو القياس يقين بكوم القصر يعني أن يكون المصابح مقيم حكم الأرض فإذا كان أرض هو صاع ضع أ Labor אחما وإذا كان أضع أراض هو قلالا أ Klebe ليتنamه إذا كان فهذا ل moeten لكن إذا ز sandwiches مقيم حكم الحكم فهذا هو ناجيا تسمى حفق وفورا فروض نصول حكم حكم حكم لا لعلم بأنه يوجد نقيد علم في الأرض فإذا كانت العلمة والنور الزوجة في صاحب نقيد علم في قفل قفل وجبه اليكسر للصاحب نقيد قفل الأرض لأن شكنا نظر ما فهذا سمامه علماء بسياسة العقل اتباع السنة الوريئة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس المصطر وهو رئيس لا يتداموا في السنة فأزبطون. نعم وثلوا لذلك وثلوا إذا في في الله عبد وفي وقال رسول الله أيأتي أحدنا شنوطنه ويقول له فيها ياجر قال أريكم لو وضعها في الحرام حساب عليهم وضعها يعني ضعها في الحرام كان عليهم لو في حرام طيب نقيس عليه لو في حلال هيكون عليه وزء ولا كله أجل يبقى احنا حطينا نقيض لإيه إثبات نقيض حكم الأرض حكم الأرض ووزء إثباتنا نقيضها سفر ليه لوجود نقيض علة حكم الأرض لان الثاني أكم حيث وضعت الحرام إنما لا يؤجر اللي وضعها في الحلال اسمه. مقياس الايه العكس يبقى أه طبعا انا قفت في ايه انا قفت هنا في ايه مع ان ده مثلا ده زنا يبقى حرام ده زواج بقى حلال فده زنا فيؤذر وده جامع في نكاحها فيؤجر فانا قفت هنا اجره اجره في حالة ما نكح حلالة على إثني ووزري من أتى حرام اللي احنا بنسميها الشكم يضر مع علتي وجود دنوية وعدم هنا علة الوزر وجدت وهنا هنا علة الأجر إيه وجدت ده اسمه القياس العسل فأثبت, فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فرعي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو روح نقيض القطب هو روح الحرام لو نقيض اذا كان القطب ايه اسفل النوع ايضا لانه الحرام الحراره كانه بنقط ظن لانه روح الحراره فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في العقلي العكسي فإن قياس العكس على قيم قياس لغة ها في القياس الفرق بالأصول بينهم نعم انما ده, ده دي, دي الوجه الاخر نعم قياس على قيم قياس لغة ففي اللغة دي هو المتاورة وفي الوصولات تدوية روح بأصر بحية الجامعة وهذا رصيح يوم الأرض فكيف يسمى قياسا قلنا قياس العثم ليس قياس مطلقا نعم يعني هو قياس من وجه فإذا ثمت الإنسان الاسم، إذا جمعت الحرام فعلى لا يثبت له الأجر إذا جمعت الحلال من هذه الجهة نعم. وهو قياس وجهت... في الحقيق يعني سبوتها على وجه المقابله وهو خلاس صحيح ومصور صدوار عمي وطفل استحفاله لأثناء ما يحصل في خلاس عند الإطلاع فليس خلاساً أطلاع ما هو اسمه خلاس العحل والحقيقة هو النباية خلاس النباية ليحصله يعني فيه بين اهل العلم من الناس من يحصل ثلاثاً على أطلاع وتجد بعض الناس يقولوا ولا يثبته اطلاقا وواقع وواقع في موضع ولا شيء في موقف حاقه وعارف كل حاجه الرساله مهمه الانسان وقد اللي هو دراسة الأشباه والنظائر والفروق اللي يعني آآ آآ تعتبر آآ يعني زبدة النظر وزبدة التعلم وزبدة الفقه وزبدة, وزبدة الرسوخ إن كنت تنظر الأشباه والنظائر والفروق كما سبق وقلنا لكم بأن يعني بعض العلم يرى أن العلم هو الجمع والفرق والجمع والفرق شوف إيه المسائل اللي, يعني اللي ممكن أن نجمعها في الحكم الواحد وإيه المسائلة الصرق فالفاق والجمع من أهم الأبواب لا وحتى القياس بيتلغي القصر بس هم بيعملوا بالجانب بس عليهمه ده النص مش قياس إذا كتسبت النص مش قياس هيسمونه نصة لكن هم يكون يكون قياس